سير القدير مقدم يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره لا يملك غير حجاره الإذلال وقاما ينسج بالعز فخارة كطريد سئم دجاه ومضى يستجل نهارة كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارة لم يرضى الدنيا دارة كلا والبغو جرارة راضي <تصفيق> كالسيب كالريب كالموج غزارة عادم كالخير كالليب كالراد شغارة راضي كالسيب كالريب كالموج غزارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره لا يملك غير حجاره يطلقها كبابينه تطلقها بالعزة لما نادى الأقصى دواره غنى للموت مشوقا ومضى يعزف قيثاره نصب المحتل خداعه أغرى فيه سمساره صاغ الكلمات وعودا والشاب المكر حواره راضي كالسير كالريه شراره مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره لا يملك غير حجارة يطفقها كبابين تخرج بالرعب تداره سرعوا مسراه رعبا ضربوا بالجوع حصاره فتقدم لم يثنيه مكر يستدعي ثاره هيهات يهادن حتى يمسح بالعزة عاره فركان من إيمان هابت الموت سعاره راضيك السيشك الموج الريح كالموت غزارة راضيك الخير كالليل كالرعد شرارة مقدام يضل بثارة ويرى في الموت بشارة, بشارة يازل الدنيا لا يملك غير حجارة يطفق كبابين تخرج من جدار نا بالخوف حصونا على فيهم فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أضواء كشظايا النار تراه مغوار يصنع وارا ما خف الخوف وتحت وقع مقدام يطلب داره ويرى في الموت بشاره لا تملك الدنيا لا يملك غير حجاره